أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أَوْ نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما والاسباط والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا تولوا هُمْ هم في شقاق 112. فتيكفيكهم الله 113. وهو السميع العليم 114. الله 115. ومن أحسن من الله صرغة ونحن له عابدون 116. قل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 وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَاتِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِلَّكَ <تصفيق> أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَا أَمَّا كَسَبَتْ وَلَتُمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ